باب مرفوعات الأسماء وذكرنا كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما قال المرفوعات سبعة ثم قال وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله هو النبي والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواته وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل مع أن التوابع أغفل قسما آخر المصنف رحمه الله على كل المصنف لما فرغ من الحديث عن الأفعال وعن حقيقة الأفعال وعن احكام كل فعله شرع الآن في الأسماء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 فقال يا سائلا يا سائلا او يسائلاً عن عمد الكلام اربعه هي على الثماني مبتدا وخبر عن ناقل مبتدا وخبر عن ناقل وفاعل ونائب ونائب ونائب فاعل ونائب عن فاعل ونائب عن فاعل اعيد البيتين يا سائلا عن عمد الكلام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 باب الأسماء المرفوعات وإما أن تكون الإضافة للبيان أي المرفوعات التي هي الأسماء التي هي الأسماء وليس الفعل وليس الحرف، أو أن تكون الإضافة على معنى من أن تكون الإضافة على معنى من أي باب مرفوعات من الأسماء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 أو الإضافة على معنى من على معنى هذا الباب بمرفوعات الأسماء بناه المصنف كما سبقا قلنا على الإيجاز والإجاز يتبعه الشرح والتفصيل والتبيه فإن كان عن خاليا عن الشرح من الشرح والتفصيل فكان إيش؟ كان لغزا ولا يسمى ايجاز فإذا أتى بشيء موجز ثم بينه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 لان قال باب مرفوعات والرفع من ماذا؟ من أنواع الإعراب وليس من القابل البناء فيقع إذن الاسم معربا في ماذا؟ في مواضع ثلاث يقع الاسم هنا هنا في مواضع ثلاث أولا المرفوعات من الأسماء وذكر لها كم موضع؟ ذكر لها سبعة أنواع الفاعل ثم ذكر نائبه ثم ذكر المبتدا ثم ذكر خبره ثم ذكر اسم كان وأخواتها ثم ذكر خبر إن وأخواتها ثم ذكر التابع المفعول هو النعت والعطف والتوكيد والبدل وإن كان التوابع كما سبقا قلنا لكم مجموعه في قولنا نبت دقة نبت دقة فالنون معناه إيش؟ النعت رمز النون رمز إلى النعت، الباء رمز إلى ماذا إلى عطف البيان الذي لم يتكلم عليه، ها المصنف. ثم التاء رمز إلى ماذا إلى التوكيد، الدال رمز إلى ماذا إلى البدل، القاف رمز إلى ماذا إلى عطف النسق، إلى عطف النسق. إذن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 أربعة عشر نوعا في المرفوعات سبعه انواع والان أربعة في المنصوبات أربعة عشر نوعا اولا المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول لاجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها ثم التابع للمنصوب والتابع للمنصوب ايضا النعت والعطف والتوكيد والبدل الثالث من انواع اعراب الاسم المخفوضات والمخفوضات ثلاثه على قولي الجمهور اما مخفوض بماذا بالحرف وإما مخفوض بالاضافه نقول بالاضافه لان هذا هو المشهور الا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 وضيف في مذهب سبويه ومذهب الزجاجي حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى هذا سبق في, في إعراب البسمانة والراجح وقول سبويه أن العام فيه المضاف أما المضاف اليه فلو حال واحدة وهو الجر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 مخفوض بالحرف بالحروف من وإلى وعن وعلى كما ان شاء الله ومخفوض بالمضاف أو بالإضافة ومخفوض بالتبعية ثم أيضا النعت التوابع المجروره النعت والعطف والتوكيد والبدل هنا قال المصنف رحمه الله باب مخفوضات الأسماء وسيأتي إن شاء الله التفصيل وايضا قال باب منصوبات الاسماء وسيأتي ان شاء الله التفصيل والآن مع باب مرفوعات الأسماء جرت عاده المصنفين كما سبق قلنا لكم ان يتكلموا على الشيء كيف يتكلمون عليه اجمالا ليبقى لهم الوقت ليتفرغوا الى ما الكلام فيه تفصيلا وهذا هو هذا هو إيش؟ هذا هو نهج كل المصنفين إلا المصنف ينوع طارة يتكلم على الشيء إجمالا وتاره يتكلم على الشيء تفصيلا ثم يجمله كما فعل في باب معرفة علامات الإعراب ماذا فعل؟ تكلم على باب معرفة, معرفة علامات الإعراب تفصيلا ثم اجمله في قوله فصل المعربات قسمة وهنا ماذا فعل؟ فعل العكس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 اسم كان خبر انها اخواتها ثم التوابع التوابع الأربع التوابع الأربع فبدا المصنف بماذا بدا بدا بالفاعل قال باب مرفوعات اسماء ثم قال وهي وهي فبدا بالفاعل لماذا بدا بالفاعل لانه اصل لانه اصل كما سياتي ان شاء الله ثم ثنى بالنائب لأن النائب يعطى حكم حكمة نائب الفاعل يعطى حكم الفاعل من نابع عن شيء يعطى حكمه فيعطى نفس الحكم كما سيأتي إن شاء الله ثم ذكر المرتدى وخبره لماذا ذكر المرتدى وخبره بعد النائب مباشرة لأنه ما منسوخاه ومعلوم أنه يقولون المنسوخ مقدم على الناسخ فلم يقل باب عوامل العوامل، العوامل التي سقت ان شاء الله سواء كان سواء كان واخواتها او انه اخواتها او ضمن اخواتها <تصفيق> لماذا المصنف قدم ايش والخبر واخر كان واخواتها واما واخواتها وظن واخواته ولماذا؟ لأن الكلام على المنسوخ مقدم على الناسخ لأن الكلام على المنسوخ مقدم على الناس عكس ما يفعله الأصوليون ثم ايضا هو مقدم على التابع مقدم على الن يعني المنسوخ مقدم على الناس ومقدم على التابع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 التوابع ليست عمدا كالفاعل وكالنائب وكالمبتدا وكالخبر وكال بل الاصل في التوابع ان تكون عمدا ام ان تكون فضلا ان تكون فضلا لماذا لانه يمكن الاستغناء عنها لكن العمد لا يمكن الاستغناء عنها واضح هذا في إشكال اذا التوابع ليست عمدا كالفاعل والنائب والمبتدا والخطر فالاصل في التوابع ان تكون فضله هذا الاصل الاصل في ماذا في التوابع كيف تكون عمده او لا فضله فضله لماذا لانه يمكن ان نستغني عنها ثم بعد أن ذكر المصنف هذا على جهه الاجمال ثم بعد أن ذكر المصنف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 سواء كان اعراب ظاهرا او مقدرا سواء كان مع الماضي او مع المضارع وسواء كان ايش مفردا او تثنيه او جمعا ها سواء كان تثنية المذكر او المؤنث وسواء كان الجمع مذكر او المؤنث وسواء كان الجمع جمع جمع سالم او جمع مذكر سالم أو جمع مكسر او جمع التكسير ثم قال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 ثم قال باب النائب عن الفاعل باب النائب عن الفاعل ركزوا معنا جيدا ونقف معلم هذا هو الباب الأول من المرفوعات الباب الذي يكون فيه اسمه مرفوعا وبدأ بماذا بالفاعل فنقول الباب الأول الباب الأول في ماذا في المرفوعات وبدأ بماذا ولذلك قال باب الفاعل باب الفاعل لماذا قدم الفاعل على المبتدا والخبر مع النائب لا سؤال لا سؤال إنما لماذا قدمه على المبتدأ ما هو الجواب لأنه أصل المرفوعات لأنه أصل المرفوعات عندما من؟ عند الجمهور عند الجمهور وبعضهم ماذا فعل هناك من قدم المبتدا عندما نقول عند الجمهور معنا أن هناك من قدم المبتدا على ماذا على الفاعل لماذا قدم المبتدا من قدم على الفاعل لأنه قال هو أيضا أصل المرفوعات هو أصل المرفوعات لكن ما الجمهور ماذا فعلوا قالوا الفاعل هو أصل المرفوعات الفاعل هو أصل المرفوع وعلى فنقول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 ثلاث ولذلك قال ابن الحمدون في, في حاشيته على الشرح خالد الأزهل قال قدم ابن آج الروم الفاعل بناء على أنه أصل المرفوعات وقيل المبتدا هو الأصل ووجه الأول يعني ما هو وجه الأول شنو هو الأول الذي قال الجمهور الذي قال بأن الأصل هو الفاعل ما هو وجهه وجه تقديمه هو ما؟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 المبتدا على معاذا اذا مكزوا معي مصطفى قلنا الاول الفاعل هو الاصل الثاني المبتدا هو الاصل الثالث هما معا اصل ما وجه من قال هو الجمهور بان الفاعل هو الاصل ما وجههم لان لا لا الأول ما وجه من قال بان الفاعل هو الاصل قالوا لان عامله كيف هو لفظي والمبتدا عامله معنوي فاللفظ اقوى من المعنوي الذي يترفض به اقوى من المعنوي لان المعنوي الابتداء جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا فهو لا يظهر ولا يقدر فاذا المرفوض به واللفظ مقدم على ماذا على الذي لا يظهر ولا يقدر واضح وجه من وجه من قال بأن المبتدا هو إيش هو الأصل ما وجهه قالوا بأن بأن ابتدائية المبتدا ثابتة سواء تقدمت أو تأخرت يعني مثلا قدم المبتدا أو أخره بخلاف الفاعل إن تقدم بطل كونه فاعلا استراح طبعا بطل كونهم فاعلا استراح واضح فأنتم هذا ما وجه من قال بأن الفاعل هو الاصل ما وجه ها كون عالية كان عامل كان عامل رصين وعامل المبتدا كيف هو معنوي فمن الذي يقدم اللفظ طيب الوجه الثاني من قال بان المبتدا هو الاصل لماذا قال ان ابتدائيه المبتدا تثبت دائما ثابتة تقدم أو تأخر يعني سواء تقدم أو تأخر فابتدائيته لا تتغير تبقى فابتدائيته تبقى بخلاف الفاعل الفاعل ان تقدم عن الفعل إن تقدم عن الفاعل عن الفعل ماذا يقع له تبطل فاعليته استلاحا فلا يبقى فاعل فيعرض مرتدان على قوي ولذلك لما راى بعضهم ان حجه الجمهور قويه وحجه من قال بان الابتداء ايضا ابتدائيته ثابته تقدم او تاخر قويه ما لقال؟ قال قال الكل كل منهما اصل قال كل منهما اصل ولذلك السلوى ذكر في الفريده يعني هذا الاختلاف ثم ذكر انه الكل اصل يعني البيتين اكتب البيتين واختلفوا في له التاصلوا واختلفوا في له التاصلوا ايهما اصل يعني المبتدا الفاعل ام المبتدا في الرفع هل مبتدا او فاعل واختلفوا في له التاصلوا في الرفع هل أو او فاعل وجه كل باتجاه يجلو يقرا هكذا وجه افضل وجه كل باتجاه يجلو من ثم قال البعض كل أصل يعني كل واحد ذكر ايش ذكر وجهه وجه تقديم الفاعل لان عامل او وجه ذكر وجه تقديم المبتدا لأن ابتدائيته تثبت تقدم أو طاقة بخلاف الفاعل إذا تقدم على الفاعل لا ترقى فاعليته واضح فلذلك قال وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل أصل اعيد البيتين واختلفوا في ماله الطاقة في الرفع هم او فاعلوا كل باتجاه يجلو. من ثم قال البعض كل اصل كل وما هو القول الراجح قول الجمهور القول الراجح هو قول الجمهور ما هو قول الجمهور على أن الفاعلة هو أصل المرفوعات على أن الفاعلة هو أصل المرفوعات من قال بهذا جمهور الله جمهور المحات قالوا يعني بعد أن ذكروا هذه الأقوال الثلاثة والمذاهب الثلاثة وقالوا الراجح ما ذهب اليه الجمهور وينبني على هذا على هذا الخلاف فائده ما هي الفائده التي تنبني عليها وهو انه اذا جاز ان يجعل اللفظ مبتدا او فائدا فايوهما اولى اذا جاز هذه فائده وسؤال اذا جاز ان يجعل اللفظ مبتدا او فاعلا فايهما اولى واقصد اذا جاز ان يجعل اللفظ مبتدا او فاعلا فايهما اولى الذي رجح ان الفاعل هو الاصل كيف اعربه اعربه فاعل من رجح ان الفاعل هو الاصل اعربه فاعل ومن رجح ان الاصل هو المبتدا أعرابه مبتدا بالمثال يتضح المقال اعطونا مثال مثلا إذا قلت العالم جمع العلم والعمل العالم جمع اكتب المثال العالم جمع العلم والعمل العالم هنا كيف يعراب ما لا نقول في اعرابه فمن جعله هنا جعل فمن جعل الأصل الفاعل, الفاعل عربه فاعل هل نقول مثلا في قولنا العالم جمع العلم والعمل جمع العلم والعمل هل نقول هنا العالم نجعله فاعل أين فعله إما أن نقول قال العالم قال العالم ها قال العالم العلم أن يجمع العالم بين كذا وكذا بين العلم والعمل وإما أن نجعله كيف نجعله نجعل العالم مبتدا العالم قائل ها فهمتم هذا ولا كتبتم المثال ما هو المثال العالم جمع بين العلم والعمل فإذا ج... هذا اللف إما أن يجعل فاعلا وإما أن يجعل ممتدى اعطيني مثال مثلا اجعله فاعلا يلا جعله فاعلا ماذا تقول قال العالم قال العالم, قال العالم. ها؟ طيب اجعله مبتدأ العالم اين الخبر قائل العالم قائل وحلم يعني يجوز ان يعرب العالم كيف يعرب فاعلا كان يجوز ان يعرب مبتدأ لكن الاشكال بين النحاة ايهما اولى وايهما ارجع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 أو أن تقدره بفعل يدل عليه هو جمع ها؟ قال العالم ومن رجح أن المبتدا هو الأصل كيف يكون العالم أنذاك يكون مبتدا وأين خبره محنوب تقديره العالم قائل هذا هو الخبر العالم قائل هذا الذي البني على هذه المسألة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 قال العالم الع... العلم لاحظ العلم التقوى العلم التقوى ها واضح فياتي الذي رجح ان الفاعل هو الاصم لا يقول قال العالم العلم هو التقوى والذي رجح انه مبتدا العلم العالم قائل العلم هو التقوى فيتم ولا لا ها عاصم هذا في اشكال في إشكال استفهم ها اعيد قلنا هذا الخلاف الذي دار بين الجمهور وغير الجمهور والمذاهب الثلاثه هناك من قال بان الفاعل هو الاصل وهناك من قال بان المبتدا هو الاصل هناك من قال هما معا اصل ما الذي ينبني على هذا الخلاف بعد ان ذكر كل أدلى بحجته وبوجهه ما الذي ينبني على ذلك؟ قال ينبني عليه كون هذه مسألة من مسائل اذا ذكرت الذي جعل الفاعل هو الأصل يعرب أش يعربه فاعل العالم مثلا يعربه فاعل والذي جعلها جعل المرتدى هو الأصل يعرب أش مرتبعا والخبر ها مثلا قال العالم مع ان لم تذكر يقدر <تصفيق> كذلك <تصفيق> الخبر لم يذكر ولكنه يقدر واضح هذا في اشكال باب الفاعل ها باب الفاعل المصنف رحمه الله تعالى قال باب الفاعل الفاعل كم كم معنى الفاعل الجواب الفاعل له معنيان ها كم للفاعل بمعنى الجواب للفاعل معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ما هو المعنى اللغوي للفاعل الفاعل هو من اوجد الفعل هذا اللغة من جهه اللغه هو من اوجد الفعل يعني من اوجد الحدث فهذا من ناحية اللغويه من أوجد الحدث فكل من اوجد الفعل في اللغه ماذا يقال له فهو فاعل كل من اوجد الفعل والحدث في اللغة فهو ايش فهو فاعل طيب ركزوا معي جيدا في هذه المسألة عاصم صويف ركزوا معي كل من اوجد الفعل فهو ايش فاعل انا ضربت شخصا انا كتبت انا جمعت انا اكلت هذا فعل ما هو فعل فعل هذه الافعال لا تنحصر في ثلاث لا تنحصر في ثلاث طيب هذا الذي اوجد الفعل ماذا يسمى فعل. يسمى فاعلا ضرب ماذا يسمى فعل. الذي ضرب يسمى فاعلا اكل الذي اكل ماذا يسمى فعل. يسمى فاعلا لانه اوجد الحدث الفعل هو الحدث الفعل مطلق الحدث ضحك هذا أيضا فعل أكل فعل نام فعل ذهب فعل ها؟ يعني كل من اوجد حدثا فهو إيش فهو فعل واضحا طيب زيد قائم هذا فعل ومعرف فعل فعل إذن هو من ناحية اللغة المبترى ها المبتدا من الناحيه اللغويه فاعلنا لا فاعل لانه اوجد القيام زيد كاتب كاتب من ناحية اللغويه المبتدا ماذا فعلنا ماذا فعل احدث فعلا فاذا اوجد فعل ما يسمى عندنا يسمى فاعلا فعليه فالفعل في اللغه يشمل الفاعل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 من ناحية الاستراحيه لكن من ناحية اللغويه كيف هو فاعل لانه اوجد فعلا ووقيا فزيد المبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في اخره الرافع له الابتداء الابتداء ورفعوا مبتدا بالابتداء والابتداء كما سبق ان قلنا لكم عامل معنوي قائم خبر كيف يكون خبر مرفوع وعدم تفعيل الضمه ظاهرة في آخر الرافع له مذاهب ثلاثة. كل رافع له الامتداد الذي رفع المبتدا الامتداء والذي رفع الخبر الامتداء هذا قول ضعيف والقول الثاني الامتداء والمبتدا تعاونا على رفع الخبر والقول الثالث هو قول الجمهور وقول ابن مالك أن الذي رفع الخبر المبتدا كذلك رفع خبر بالمبتد. باب الثاني إذن هذا الفاعل من جهه, من جهة اللغه ما هو الفاعل؟, الفاعل من جهه اللغه ماذا يشمل يشمل حتى المبتلى واضح واضح سؤال طيب الان ما هو الفاعل استراحه هذه تعارف كثيره في كتب علماء النحو تعارف كثيره على الفاعل فنحن نذكر بعض التعارف لا إذا اذا كان فيها بعض الزيادات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 محمد. قام محمد. ها? الآن حاول ان تطبق التعريف. محمد اسم اسمه لا لا اسم. مرفوع ولا ما هو مرفوع? مرفوع. تقدمه فعل ولا تقدمه على الفعل? تقدمه فعل. مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول مبني للمعلوم. ضارابة. وقام لم يقل ضوريبة ضوريبة مبني المجر لكن ضرب مبني المعلوم ضرب محمد لأن الضارب الذي اوجد الفعل معلوم ولا منجر معلوم ها الذي اوجد الفعل معلوم اذا اسم ضرب محمد خذ اسم محمد في المثال وطبق عليه التعريف اسم مرفوع نعم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 اخضر الزرع. اخضره في ها مبني على الفتح. الزرع ما ننقره في الاعراب فاعل. اذا طبق عليه التعريف يلا اسم? اسم ولا لا? نعم. نعم. مرفوع ولا ايش? نعم. مرفوع. تقدمه فعل ولا لا? تقدمه فعل. مبني للمعلوم ولا لا? مبني للمعلوم. دل على ماذا? هل دل على من فعل او من قام به الفعل او من اتصف بالفعل اتصف بالفعل أتصف بالفعل. تصف بالفعل اخضر هل هو الذي جعل نفسه اخضر لا هذا التعريف الاول ولذلك حاولت اذكر لكم بعض التعريف لان بعضها فيها نوع من ماذا من الاشكال فلذلك نبينه بالمثال وضع هذا طيب كتبتم التعريف كاملاً كتبتم الأمثلة ها سؤال كتبت الأمثلة يعني الأمثلة ثلاثة إما هو قام بالفعل أو اتصف بالفعل أو ها دل على من فعل, فعل. واضح؟ إذن هذه امثله ثلاثة والمصنف أيضاً ذكر لنا التعريف وسنذكره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 المسند إليه فعل على, طريق إليه على, طريق على طريق طريق. طريقة فعل أو, أو شبهه أو, أو شبهه شبهه شبهه أو شبهه سيأتي إن شاء الله أشياء عشرة وهذه لا ندخل فيها الآن في هذه المرحلة ها ويرفع الفاعلة فعل ويرفع الفاعلة فعل فعل سيأتي إن شاء الله ها واضح طيب الاسم المسند إليه ركزوا معي جيدا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 فاين المسند ما دل على الذات ما هو والقيم. مسند هو قيم والذات هي المسند اليه القيم مسند لا القيم فاذا ما دل على الذات مسند ولا مسند اليه مسند اليه وما دل على الصفه هو مسند مثلا الحائط مائل اين المسند اين المسند اليه الحائط وصف لذات ذات. ذات. ذات. ذات الميلان كيف هو وصف هو وصف عندما نقول قام زيد زيد مستندئ ولا مسند مستندئ ذات وقام كيف هو مستنف. مسند كل ذات نقول في ايش مسند اليه وكل صفه نقول في ايش مستنف. مسند فهمتم هذا ها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 طيب هناك تعريف اخر يقول هو الاسم المرفوع المسند اليه فعله او ما جرى مجراه ها اكتبها تعرف هو الاسم المرفوع المسند اليه فعله هو الاسم المرفوع المسند اليه فعله او ما جرى مجراه على طريقه فعل او فعل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 هناك من قال هو الاسم المرفوع الذي وقع عليه فعل الفاعل وقع عليه فعل الفاعل على طريقه فعل او فاعل زاد بعضهم اثباتا او نفيا زاد بعضهم اثباتا او نفيا كيف اثباتا او نفيا قام زيد هذا اثبات او نفي هذا اثبات ما قام زيد ما قام زيد ايش هذا هذا نفي شوف الصور قام زيد قام زيد ما قام زيد قام زيد ما قام زيد اما ان يكون اثباتا واما ان يكون نفيا إما أن يكون إثباتا وإما أن يكون نفيا واضح اذا اما ان يكون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 إنما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى الاسم والخبر أما التام فيكتفي بالمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي وذو تمام ما برفع يكتفي إذن هذا هو تعريف إيش هذا هو تعريف الفاعل هو الاسم المسند إليه فعله أو على طريقة فعل أو فاعل وزاد بعضهم المرفوع وزاد بعضهم تاما وزاد بعضهم المذكور قبل فعله وزاد بعضهم إثباتا أو نفيا زاد بعضهم اثباتا أو نفيا فإذا الفاعل لا بد فيه من ثلاثة شروط الفاعل لا بد فيه إيش من ثلاثة شروط ما هو الشرط الاول ها الفاعل لا بد فيه إيش؟ من ثلاثه شروط ان يكون اسما اسميه ضروريه وهذه الاسميه ولو حكميه ولو حكما كما يقول ولا بد ان يكون مرفوعا ولا بد ان يذكر قبله فعله وهذا من اين هذه الشروط الثلاثه من اين دعكم من الاحكام السبع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 لا بد أن يكون الفاعل لا بد أن يكون اسما ولا بد أن يكون مرفوعا ولا بد أن يذكر قبله فعله ولا بد أن يذكر قبله فعله لا بد من قيود ثلاثة في الفعل أعفل في الفاعل أما الأحكام السبعة للفاعل فإن شاء الله نرجو الحديث على هذا الأحكام في المرحلة الثانية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 الجواب لا لذلك اشترطنا في الفعل في الفعل ان يكون اسما لكن اذا حكم على الفعل حكم على الفعل كيف حكم عليه واحد سمي بالفعل بقام اسمه قام هذا انا ذاك يكون فعل جاء قام جاء قام ما حكيت قصده لفظه واحد اسمه تابط شروه فعل فاعل جاء تابط شره تابط شرا تابط شرا فاذا سمي به مع انه محكوم بسميته فان ذلك يمكن ان يكون فاعلون لا الجواب نعم فهمت ماذا كم قيد يشترط في الفاعل قيود ثلاثة القيل اول ما هو الاسميه الاسميه هل يمكن ان يكون الفعل فاعلا الجواب لا إلا إذا سمي به أو حكم عليه واضح ثانيا أن يكون مرفوعا هل يمكن أن يكون منصوبا أو مجرورا الجواب لا مرفوعا ولو محلا كنسية إن شاء الله لا بد أن يذكر قبله فعله أن يذكر قبله فعله أما الاحكام السبعة دعوها لا. ثم قال المصنف رحمه الله الفاعل هو الاسم المرفوع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 الصريح ويشمل المؤول بالصريح ما هو مثال الاسم الصريح من يعطينا لكم مثال الاسم الصريح الاسم الصريح اذا قلت قام زيد قام زيد اين الفاعل هنا زيد هذا اسم صريح ولا غير صريح هذا اسم صريح يلا قم بالإعرام قام فعل ماذا من إعرام زيد فاعل ضم ضايرا في آخرين العامل فيه الرفع الفعل قام فهنا اسم صريح ولا غير صريح طيب لو سئلت او لو سئلت ما هو ضابط الاسم الصريح ها انت تقرأ مثل الاسم الصريح ما هو ضابط الاسم الصريح ما هو الجواب الاسم الصريح هو ما دل على مسماه بلا قيد عصر هذا الطائف هو ما دل على مسماه بلا قيد فهو اسم صريح ما هو الاسم الصريح صعيد ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد وعكسه إذا دل على مسمى بقيد فهو صريح ولا هو بالصريح؟ بالصريح الصريح لو سئلتم ايضا إلى كم ينقسم اسم الصريح؟ إلى كم ينقسم؟ الاسم الصريح الجواب الاسم الصريح قسمان الأسماء الظاهرة والضمائر الأسماء الظاهرة والضمائر وصيات المصنف انه قسمه الى قسمين ما الذي قسم الصريح من المؤول بالصريح الصريح الصريح, الصريح. الصريح. ها الاسماء الظاهره وماذا الاخر والضمائر الصريح ذاك مين قسم الى قسمين القسم الاول ما هو الاسماء الظاهره التي ذكرها المصنف قام زيد ويقوم زيد قام الزيدان ويقوم الزيداني. قامت هند وتقوم هند قامت الهندان وتقوم هذه الهند... كلها اسم اسم صالح ولا ايش اسم صالح ثم الضمير ضمائر كلها ايضا اسم صالح ولا الا غير اسم صالح اسم واضح وستاتى وست... ان شاء الله الامثله التي اعطى المصنف ما هو مثال باسم المؤول بالصالح ها اعطوني مثالا للمؤول بالصالح وليس صالحا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 اسمنا الى قسمين إلى, الى قسمين كل ما دل على مسمى بلا قيدين ينقسم الى قسمين ظاهر وضواهر الاسماء الظاهره والاسماء و... المضمره الاسماء المضمار. الاسم المؤول بالصريح كم ينقص هذا هذا ينبغي ان تفهموه جيد حصلوا على التقسيم الاسم ها سجلوا على التقسيم الاسم المؤول بالصريح انواع هكذا الاسم المؤول بالصريح انواع اولا ان ان واسمها وخبره ان واسمها وخبره هذا الاول أعطني مثال صرني ان عاصما فاهم او مجتهد صر لي ان محمدا مجتهد صر لي ها؟ صر لي. ما هو اعراب هذا المثال قال لي. اجتهدوا على اعراب طيب سؤال صر ليش هذا فعل ماذا فعل ماض فعل ما كيف هو مبني على الفتح لا لا نحل له من الاعراب صر لي انو المجريه هذه النور نون, إيش؟ نون الوقايه نون الوقاية نون الوقاية تقي الفعل من صنع وليا ما موقعوا في الاعراب ضمير مبني على السكون في محل ايش في محل نصبين في محل نصبين انهم فعوا بي صراني ان تجتهد ان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 في اخره ان عاصما المجتهد مجتهد ما موقعه في الاعراب خبر خبر ان خبر ان لأن ان من النواسخ تنصب الاول وترفع الثاني الاول ماذا يسمى يسمى اثنان والثاني ماذا يسمى خبرها خبرها فان يصرني ان عاصما المجتهد فقلنا مجتهف ناس اوه؟ في العراق خبر أن مرفوع وعلمة رفعه ضم الطائرة في آخره أين الشيء هنا؟ أين الشيء؟ أن واسمها وخبرها مصدر مؤول في محل رفع فاعل كيف يكون الأصل؟ سرني اجتهاد عاصم سرني اجتهاد عاصم فاين الفاعل سر هو اجتهاده سرني اجتهاده عاصم طيب أنت، اين الشاهد في المثال ها الشاهد في قولنا اجتهاد اجتهاد لانه فاعل سرني اجتهاده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 ان تعلم ابنك او ولدك او اهلك اعجبني ان تعلم ابنك ها ما هو اعراب هذا المثال اعجب لا لا عاصم اعجب فعل ماذا فعل ماض كيف يكون مبني على الفتح هل هو محل من ام لا محل له إعراب لا محل له من الاعراب اعجبني هنا ايش لا نون لا نقول لكم ايش والنون نون الوقايه جاء به لماذا للوقايه ليحمي الفعل من اي نعم لوقايه الفعل من طيب وليا ما مكان اعراب ضمير متصلا مبني على السكون في محل ايش نصب لماذا انه مفعول به ام أن اعجبني اعجبني ان مقافه حرف مصدرين حرف مصدرين ونصب لان هذه النواصب ماشي توكيد، توكيد ان العام عندنا ان بالسكن ها ان تؤلم ان حرف مصدرين ونصب تؤلم موقعها في الاعراب تعلم ايش فعل فعل, فعل فعل مضارع كيف يكون فعل مضارع هنا منصوب بمانه وعلامه نصبه الفتحه الظائره في اخره واين فاعله ضمير مستتر في وجوه تقديره انت, انت ان تعلم انت ابنك ما وقع ابنك في الاعراب ابن ما موقع في الاعراب مفعول به ابن حربي كيف يكون حربي منصوب بفتح الظاهره في اخره اين اخره النون ابن مضاف والكاف الكاف مضاف الين مبني الفتح, اللي الفتح اللي في محل جار نعم احسن والمصدر المؤول هنا اين هو آه. اين هو المصدر المؤول ان تؤلمه ان تعلم في محل رفع ماذا نقول له أنوى ما بعدها في نحلة رفعين تسباك نقول أعجبني تعليمك بناك فتعليمك كيف هو فاعل فاعل, فاعل. إذن المؤول بالصريب شنو هو ثلاثة أقسام القسم الأول أنواء ذكرنا النوع الأول ما هو أن واسمها ذكرنا أن واسمها وخبرها وذكرنا أن والفعل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 صرني ما عملت الخير طيب من يعبال ها صرني ما عملت الخير طبعا صرني و أعجبني يعني يعرب واحد صر فعل مار كيف أنكم منع الفتح منع الفتح من الفتح منع لي إيش أعطني الماء من الفتح ها في محل نصبي نصبي هل له هو محل الإعراب لا. لا محل له نعم. من الإعراب لا محل له من الإعراب و... واضح والنون هي لوقاية جاء بها لوقاية وليا ضمير متصل من يعرف السكون في محل ايش نعم. في محل نصبي لانه مفعول نعم. به صرني ما عملت الخير هنا الشاهد عندنا في قوله ما عملت الخير هذا مصدر مؤول في محل رفع كيف هو فاعل كيف يكون تقدير قولي لي كيف يكون تقدير صرني دوام عملك الخير صرني عملك الخير ها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 لا يصلح ان يكون فاعل طيب هل يصلح قبل بعد الحكم عليه الاسمياء من ان لا يصلح الجواب نعم اذا حكمنا عليه الاسمياء نعم كذلك لو قلت بدا في الدرس بدا بالدرس في الدرس هل يمكن ان تقول بدا فعل ما في فاعل فاعل بدا يمكن لا ما يمكن لا يمكن لماذا؟ لأن في حرف والحرف لا يصح أن يكون فائلا لا يصح أن يكون فائلا على كل ما هو أول شرط للفعل ما هو أول شرط للفعل أول شرط أن يكون سمن شرط وثلاث وأول شرط أن يكون سمن بدل وقال مطلقا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 الفاعل هو لسموه هو الاسم هناك من قال على طريقة فعل فالذي قال الاسم المرفوع على بفعل بفعله بفعله الذي جاء على طريقة فعل فالذي الذي على طريقه فعل ماذا يقصد بقوله على طريقة فعل ما الذي يقصد بقوله على طريقتي فعل وهذا قيد مهم يقصد انه مبني للمعلوم فخرج المبني للمجهول لان الفاعل الذي اسند اليه على طريقتي فعل طريقه فعله, طريقة فعلة شبه اي ما يعمل عمل الفعل فالذي بني من فعل يحتاج الى ماذا الى نائب وليس الى الفاعل والذي جاء على طريقه فعل ماذا يحتاج يحتاج الى الفاعل ولماذا قال على طريقه فعاله ليشمل كل الاشياء المقال وشبهه او شبهه شبه الفعل ما هو عشرة اشياء تسيبوا الفعل عشرة اشياء يعني التي ترفع الفاعل الذي يرفع الفعل ما هو ركزوا معي عدوه بالالقام الاول الفعل اذا كان على طريقة فعل الثاني اسم فاعل اسم فاعل طيب اقائم الزيدان من يعلم لكم هذا المثال؟ اقائم الزيدان قام محمدنا على المثال واضح لكن من يعلمكم قائم الزيدان نسأل السلام صلى الله عليه نعم همزة همزة استفاد قائم المبتدأ فاعل الخضر مرفوع بالالف أي نعم بالالف نائب عن الأول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 خُلُقُه، خُلُقُه إيش موقعها في الإعراب؟ فاعل فاعل السفر المشبه المصدر عجبت من ضرب زيد محمد أين الفاعل؟ زيد وبعد جره الذي أضيف له كمل برافع أو بنصر عمله وإن كان نجرورا في اللطيه هو مرفوع نجر في المحل هذا الرابع الخامس صيغه المبالغه ها الخامس عصف الخامس صيغه المبالغه اذكر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس طيب الاول ما هو الفعل. الفعل الثاني ما هو اسم الفاعل, اسم الفاعل. اسم الفاعل. الثالث ما هو الصفه, الصفة المشبهه الرابع ما هو المصدر, المصدر. الخامس ما هو صيغه المبالغه, صفة المبالغة. اضراب زيد اضراب زيد زيد الفاعل فاعل لمن يضراب ضرب على السيره المبالغه سادسا اسم الفعل هيهات الامل هيهات الحقيق فالعقيق والامل فاعل العقيق والامل فاعل فاعل لمن لاسم الفعل. الفعل كذلك اسم التفضيل تقول مررت بالأحسن ها أخوة هذه أخوة ما ما وقع في الاعراب فاعل فاعل فاعل لمن لاسم التفضيل كذلك الظرف المعتمد هذا الثاني والتاسع محمد عنده أبوه. ابوه فاعل ظرف المعتمد اعتمد هنا على هامزه الاستفهام الجار المزهور المعتمد ايضا مثلا ا زيد في الدار عمه افي الدار زيد عمه افي الدار رجل عمه مثلا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 فقال تريد؟ قال لو ماذا تريدون قال ختمنا الألفية والعادة معروفة ها؟ والمعروف عرفا كالنصروة الشرطة فقال طيب ختمتم الألفية قال نعم قال أعطيكم مثال واحد من يعلمه منكم فأعلم أن أنا ذاك أنكم فعلا قد ختمتم الألفية وسأعلمه قال نعم تفضل. قال أفي الله يشبكم من يعلم منكم هذا فقال أحد الطلبة من, من كان يتقن الأنفية قال له إعرابان إعراب الأول أفي في الله أمزة استفهام في حرف جر الله مجرور متعلق بمحذوف خبر شك متدم واخر لأنه نكره ولا يجوز الامتداء بالنكرة ودوما يتقلوا أخبروا بضغفين أو بحرف جر لأنه معنى كأنه وصق قالوا الإعارات الثانية قالوا الإعارات الثانية الهنزة همزة استفهام في حرف جر الله المجرور شكون فاعل قد مفاعل من قد مفاعل جروم جروم معتمد على هنزة استفان وفعل أحسن إليه أحسن إليه لأنها جروم جروم إذا كان معتمدا على شيء يرفع الفاعل يرفع الفاعل العاشق الإسودة نادى عن الفعل ولهذا ابن مالك ماذا قال؟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 إذا معتمنا واسم لفعل مع منسوب إليه نحو تميمي أبوه فانتبين هل تعلمون أن نسب تفعل فاعل يأن نسب تفعل فاعل تنيني أبوه يأن نسب رفعت الفاعل هو أبوه ومثل ذا أمثلة المبالغة زيد شراب أبوه العسل شراب ومضمر ناب مناب الفعل مضمر إذا نابى مناب الفعل نحو إياك. إياك ثم إلى أن قال فافهم قولي هناك أيضا أبيات أخرى يرفع فاعل, فاعل بفعل اسمه وباسم فاعل وما في حكمه ومصدر اسمه والتفضيل وظرف اعتمد والتعبير ونحو مكي ونحو سال واسم احل محل الفعل هذه كلها يعني ينبغي أن يحفظها الطالب ولكن ليس الآن إنما في المرحلة الثانية اذا ماذا بينا المصرفون بينا أن الفائلة يكون اسما فلما قال اسم خرج ماذا الفعل والحرف ثم بينا ايضا أن يكون مرفوعا لما قال مرفوع ماذا خرج خرج المنصوب وخرج المجرور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 المسمار هل سمى هل يقاس عليه لا يقاس عليه كسر الزجاج الحجر وش الزجاج هو اللي كسر الحجر على نقيم في المثالين من الكلام فالمهم الشاهد عندهم بيت افهموا هذا البيت اكتبوا قالوا ورفع مفعول به لا يلتبس ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رواه ولا يقاس ورفع مفعول به لا يلتبس ورفع مفعول به لا يلتبس ها؟ مع نصب فاعل رواه ولا يقاس رواه ولا يقاس لماذا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 قالوا بانها العيوب وعندهم وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود فقال المصنف رحمه الله هو الاسم المرفوع قلت يا حبذا لو قال المصنف هو الاسم المرفوع نعم نعم ها وعنده من جملة المردود أن تدخل الاحكام في الحدود لأن الان هو يعرف الفاعل فما كان ينبغي ان يدخل الرفع الحكم ان هذا حكمه ما هو حكم الفاعل الرفع لكن هو ادخله في التعريف في الحد الحد هو التعريف فقلت حس لو قال المصنف هو الاسم المرفوع مطلقا نعم لو زاد مطلقا لكان افضل لماذا؟ ليشمل المرفوع لفظاً كقام زيد هذا مرفوع مرفوع لا ويشمل ايضا المرفوع التقديراً كقام الفتى من يعلم يكون قام الفتى قام في عماد نعي الفتح سهل الفتاة فاعل مرفوع لما تفعي ضم المقدرة على الالف الآلف من الحمد هو التعذر التعذّر ويشمل أيضا قام القاضي وقام غلامي كما يشمل أيضا من المقدر الفاعي إذا كان مجهورا بمن الزائدة وبالباء الزائدة طبعا هذا في غير القرآن مثلا ربنا عز وجل يقول ما هذا أو ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير ما نافية بنيها على السكون في محليش بنيه لا نحله من إحراب ما جاءنا جاء في المار بنيها الفتح جاء في المار به من بشير من بشير في القرآن نقول صله بشيرين كيف هو فاعل, فاعل. ما جاءنا بشير. جاء بشير كما قال الله عز وجل في أيضا وكفى بالله شهيدا ركزونا بشير وبالله ما موقعه في الاعراب بشير فاعل وبالله ما موقعه في الاعراب فاعل مع ان كلاهما مع انهم أنهما كلاهما مجرور, مجرور نفغان ولكن في تقدر ما أنا أقول هما فاعلان مرفوعان بضمة مقدرة في آخرهما المالع من غرياء هل يبدو ما من, من اشتغال محل بحركة الحرف الزائد وهو من في المثال الأول والباء في المثال الثاني